وأنه كان رجال من الإنس يعذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء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 فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَقْسَ وَلَا رَهَقًا وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِقُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّ الْقَاسِقُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا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 لَا نَجِيٌّ يُجِيرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا